बुक टू बेहतर इफ नन यू सबाउन इफ नन वनिवार्य क्रिया उजूब आमल शई वजूब आमल शई अनिवार्य क्रिया यशिब य يجب يلزم مجھے پتر بھیجنا ہے يجب ان ارسل المكتوب يجب ان ارسل المكتوب مجھے ہوٹل کو پیسے دینے ہیں يجب ان ادفع للفندق يجب ان ادفع للفندق تمه جلدي जगना है يجب ان تستيقظ مبكرا يجب ان تستيقظ مبكرا तुम्हें बहुत काम करना है يجب ان تشتغل كثيرا يجب ان تشتغل كثيرا तुम्हें समय पर जाना है يجب ان تكون دقيقا في المواعيد يجب ان تكون دقيقا في المواعيد اسكو بترول لینا ہے يجب ان يعبي التنك يجب ان يعبي التنكا اسكو apni gaadi theek karni hai يجب ان يصلح السياره يجب ان يصلح السياره उसको अपनी गाड़ी धोनी है يجب يجب يغسل يغسل जिबिल उसको खरीदारी करनी है يجب عليها जिबू تتسوق يجب عليها आलैन تتسوق। उसको घर साफ करना है يجب عليها أن تنظف الشقة يجب عليها أن تنظف الشقة اسكو कपड़े धोने हैं يجب عليها أن تغسل الغسيل يجب عليها أن تغسل الغسيل हमें तुरंत पाठशाला जाना है يجب أن اذهب فورا إلى المدرسة يجب ان نذهب فورا الى المدرسه हमें तुरंत काम पर जाना है يجب ان نذهب فورا الى الشغل يجب ان نذهب فورا الى الشغل हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना है يجب ان نذهب فورا الى الطبيب يجب ان نذهب فورا الى الطبيب تم لوگوں کو بس کی پرتیکشا کرنی ہے يجب ان تنتظروا الباس يجب ان تنتظروا الباس تم لوگوں کو ٹرین کی پرتیکشا کرنی ہے يجب ان تنتظروا القطار يجب ان تنتظروا القطار تم لوگوں کو टैक्सी की प्रतीक्षा करनी है यजिबो एन तम तवेरू टैक्सी यजिब एन तम टैक्सी